غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان وإلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم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 أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَابِ قَوْمٍ رُحِي وَعَادٍ وَسَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَن اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ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 من عمل سيئة فَلَا يجزى إلا مثلها ومن عَمِلَ صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب